Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماة الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيء قارن مارد لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب بحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب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 سجّرتوا واحدة فإذاهم ينظرون وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الخصم الذي كنتم به تكذبون.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 ما لكم لا تناصرن بل هم المنستمن واقبل بعضهم على بعض يتساءون قالوا انكم كنت وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ مَا لَنَا إِلَّا 119. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون 110. إنا كذلك نفعل بالمجرمين 111. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون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 ما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم فَاصْبَحَ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّمَّا عِنْدَنَا بَيْضَاءُ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم خاصرات 124. فأخبل بعضهم على بعض يتساءلون 125. قال قائل منهم إني كان لي قريم 126. يقول أئنك المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَفُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدْلِلُونَ قَالَ هَلَ أَنْتُم مُطْلِعُونَ فَاقْطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ اللَّهِ إِن كِتَّ لَتُرْدِينَ ولولا نعمة ربنا كنت من المحضرين، أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتٍ إِلَّا مَوْتَتَنَا الأُولَى وَلَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ وَالْفَازُ الْعَظِيمُ 119. فليعمل العاملون 110. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم 111. إما جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياقين، فإنهم لا آكلون منها، فإنهم لا آكلون منها، فمالهن منها البقر، ثم إن لهم عليها لشربا إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم بودن فهم على آثامهم يهرعون ولقد بل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين وَمَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِلَّا إِذَا آتَاهُ اللَّهُ الْمُخْلِصِينَ وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ فَلَنْ يَعْمَلَ مُجِيبٌ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ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 وقال الآخرين وإن ميشعه لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون أيفكن آلهة دون الله تريدون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 ما لا تنحطون؟ أراغ عليهم بربان باليمين، فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحطون؟ والله خلقكم وما تعملون. Kolo بنو له jäänen, fuel في الجحيم hu به كيدا rodu viheikeida, fuel jäänen huun esfelin, vuohu lain huun jäänen, من الصالحين فبشّع بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أنني أزبحك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى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 كَلَجِيلِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ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 ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون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 Allah ربك ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لا محضرون إلا عباد الله المخلصين، وترقنا عليه في الآخرين سلام على إلية. وذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لو طل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في ثم دمرنا ان انكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وان يونس من المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بقنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعرائ وهو سقيم.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 كثئنا ثوٓوٓا وهم شاهدون ألا إنه من افتهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصقف البنيات على البني ما لكم كيف أفلا تذكرون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 Nahm al-ṣaffūn, wa inna la nahm كُنَّا عبادَ اللَّهِ المُخلصينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَةُ نَارِ عبادِ الْمُرسلينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِن تَوَلَّ walla rungum حين walla rungum hattarin, faio bassirun, faio bassirun, faio bassirun, faio bassirun, faio bassirun, faio